بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بَسَطَ بَصْرُهُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالدَّعْوُ لَوْ تَدْهِنَ فَيَدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مهين 124. هماز مشاء بنميم 125. منع للخير معتد أثيم 126. عتل بعد ذلك زنيم 127. أن كان ذا مال وبني 128. إذا تتلى عليه آياتنا قال الأولين 119. فنسمه على الخرطوم 110. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مشبحين 111. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدو على حرزكم إن كنتم صادرين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأوُهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُ بُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا قُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إننا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 112. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 113. المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 115. لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 111. لهم إن كيدي متين 112. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 113. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم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 وَمَا هُوَ إِلَّا ذكر للعالمين.